الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قلنا قد توقفنا عند باب النعت وعند قول المصلف رحمه الله ويتبع من في واحد من أوجه الاعراب ومن التعريف والتنكير ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الافراد وفرعيه والا فهو كالفعل والاحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون إذن بعد ان بين المصنف رحمه الله النعت وحكمه او فائدته شرع في بيان حكمه بالنسبه لي منعوته فقال ويتبع منعوته في واحد من اوجه من اوجه الاعراب ماذا معنا أن النعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعي يعني عندنا نعت وعندنا منعوت عندنا تابع ومتبوع تقول جلست في الحديقه الجميلة الحديقة الجميلة إذن الحديقة اسم ب بفي وجره الكسر الظاهر على آخره وهي منعوثة أو موصوفة بقولنا الجميلة بقولنا الجميلة طبعا النعت هو الاسم هو اسم النعت اسم هذا الاسم تعتريه أمور تتعلق بإعرابه وتذكيره وتأنيثه وإفراده وتثنيته وجمعه وتأنيثه وتذكيره مجموعها عشرة الإعراب الذي يعتري الاسم له ثلاثة جر أو رفع, رفع ونصب وجر أو خف وعندنا عندنا التذكير ويقابله التأنيث وعندنا الإفراد ويقابله المثنى والجمع وعندنا التعريف ويقابله التنكير مجموعها أشارة الإعراب رفع ورصبون وجر ثلاثة التذكير أربعة التفكير خمسة الافراد ستة المثنى هو السادس الجمع هو السابع الثامن ثلاثة خمسة الافراد هو السادس المثنى هو السابع الجمع هو الثامن التعريب هو التاسع والتنكير هو العاشر إذن هذه عشرة أمور تعتني لسم فالسم يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مجروعا ويكون مذكرا ويكون مؤنثا ويكون مفردا ويكون مثنى ويكون جمعا ويكون معرفا ويكون منكرا إذن تعتريه هذه المتعتريه الاسم غير أن, أن هذه الأربعة لا تستمع أو أن هذه العشر لا تستمع في الاسم مرة واحدة فلا تجد اسما مرفوعا ومنصوبا واجرورا في الوقت نفسه كما أنك لا تجده مذكرا ومؤنثا في الوقت نفسه كما أنك لا تجده مفردا ومؤنثا ومثنى وجمعا في الوقت نفسه ولا تجده معرفا ومنكرا في الوقت نفسه إذن يعتريه إما رفع وإما نصب وإما جر فهذه واحدة في الإعراب واحدة من أوجه الإعراب تعتريه ويعتريه تذكير أو تأنيث ويعتريه إفراد أو مثنى أو جمع ويعتريه تعريف أو, أو تنكير إذن هذه الأمور تعتري الاسم النعت مما قد علم من قبله أن, من أن النعت يتبع المنعوت يتبعه ولكن فيما يتبعه قال كثير من النعت يتبعه في هذه الأوجه لكن لا شك أن الاتباع لا يكون جملة واحدة لا يكون جملة واحدة الاتباع يكون في واحد من أوجه الإعراب إما رفع إما نصب إما ترف وهذا دائما وأبدا ويكون في واحد من أوجه التذكير أو التعنيف وهذا دائما وأبدا وهذا دائما وأبدا إما أن يكون عفوا التعريف والتنكير التعريف والتنكير يتبع النعت نقول قاعدة يتبع النعت المنعوث في وجه من أوجه الاعراب دائما وأبدا لا يختلف في هذا اثنان ويتبعه في التعريف او التنكير دائما وابدا إذن هنا عندنا ماذا عندنا وجهان من خمسه اوجه يتع... يعني دائما النعت يتبع منعوته في هذين الوجهين من خمسه اوجه ما الخمسه اوجه ثلاثه بالاعراب والتعريف والتنكير دائما النعت يتبع المنعوت إما في الرفع أو النص أو الجر هذا وجه وإما في التعريف وإما في التأكير وهذا وجه إذا وجهان دائما النعت يتبع المنعوت مهما كان مهما كان نوعه فقل جلست في الحديقة الجميلة الحديقة معرفة فالجميلة تكون معرفة هنا مجرورة هنا مجروره إذن هذا وجهان دائما هنا لو قلت الحديقة الجميلة أزهارها الجميلة أزهارها تابعه في في التعريف هنا التعريف وهنا في حركة الإعراب دائماً وأبدني أتبعاني في هذا إذن هذان الوجهان متفق عليهما ولا يتخلفان مهما كان نوع النعت لان نعتي لمعرفه نوعين النعت ثم بعد ذلك نشرح نشرع في شرح كلام المصنع رحمه الله لانه مترتب عليه النعت قسمان النعت النعت قسمان ما هما نعت حقيقي ونعت سببي بين قوسين غير حقيقي النعت الحقيقي هو النعت الذي يستمر على ضمير يعود على المنعوت يستمر على ضمير يعود على المنعوت ويكون حقيقة في ويكون نعتا حقيقيا في في المنعوت تقول هنا مثلا مر جاء الرجل الصالح جاء الرجل الصالح الآن الرجل هو الفاعل مرفوع الصالح نعت لمن؟ للرجل هذا نعت حقيقي للرجل فأنا نعت حقيقة بالصلاح إذن هذا الصلاح متعلق مباشره بالرجل يعني هو نعت حقيقي له ليس لغيره الآن الصالح هو فالصالح هنا اسم فاعل يعمل عمل الفعل تضمن ضميرا يرجع إلى الرجل ولهذا يقول في تعريفه هو المتضمن ضميرا متضمن لا يظهر هذا الضمير متضمن ضميرا يعود على المنعوت اين المنعوت هنا؟ هو الرجل الصالح ماذا؟ الصالح هو هو تعود على من؟ على الرجل واضحانا هذا النعت حقيقي يعني هو سهل هو النعت المعروف بعباره هو النعت المعروف يعني جاء رجل صالح جاء رجل صالح مررت برجل صالح رايت رجلا صالحا جاء الرجل الصالح رايت الرجل الصالح مررت بالرجل الصالح هذه المرأة الصالحة رأيت المرأة الصالحة مررت بالمرأة الصالحة وهكذا ونعت حقيقي للمنعوت لكن قد يحدث غير هذا قد يكون النعت في الظاهر في الإعراب نقول هو نعت لكنه في الحقيقة ليس نعت للمنعوت هو نعت لما بعده مثلا تقول جاء الرجل الصالح أبوه الصالح من؟ أبوه الآن صفة الصلاح ونعت الصلاح هل هو للرجل؟ تعود على؟ على من بعد الصالح وليس على الصالح على الرجل الآن هذه الصالح هو في الحقيقة هو صيبة هل هو للرجل؟ ليس للرجل هو ليس للرجل أين المنعت هنا؟ لا؟ في الإعراب أين المنعوت؟ هو الرجل. المنعوت هو الرجل. مفهم؟ المنعوت هو الرجل. هذا نعت وهذا منعوت. لكن في الحقيقة الرجل هو الذي ليس هو المنعوت. ليس هو المنعوت. إنما المنعوت هو ما ربط بينهما. وهو الأب. هو من؟ هو أبوه. هو الصالح. أبوه. هو فاعل للصالح فاعل لكلمه الصالح جاء الرجل الصالح ابوه تعريفه يقولون في تعريفه هو النعت الذي يرفع الذي يرفع اسما ظاهرا بعده هو الذي يرفع اسما ظاهرا بعده هذا الاسم يشتمل على ضمير يعود على المنعوت أبوه الهاء تعود على من على رجل لماذا سمي سببيا نعم يمكن أن يقال هذا ولكن في الحقيقة السبب في اللغة هو الحبل الحبل نعم السبب في اللغة هو الحبل فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ها. ماذا يقطع يقطع السبب الذي هو الحبل والسماء هنا السقف ما السماء هنا هو السقف يعني من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم فليجعل حبلا في سقف بيته وليقتل نفسه وهذا يدل على أن الله عزيز سينصر نبيه فليمدد بسبب الى السماء الذي هو وهذا قول الجمهور ثم يقطع يقطع هذا الحبل ويقطع نفسه الان السبب أي هو الرابط بين ماذا المنعوت والنعت الرجل الصالح صفة لمن للاب وليس للرجل الصالح ماذا رفع؟ رفع الاسم الذي بعده هذا الاسم الذي بعده ماذا؟ اجتمل على ضمير يعود على على المنعوت ولهذا يسمى نعتا سببيا يعني ليس حقيقيا هنا نعت حقيقي جاء الرجل الصالح الرجل الصالح والصلاح صفة حقيقية في الرجل هنا جاء الرجل الصالح أبوه صلاحنا ليس للرجل إنما لأبيه لكن كيف نعرب الصالح نعربها نعت نقول هنا نعت مرفوع وهنا نقول نعت مرفوع لكن أين المنعوت حقيقة المنعوت حقيقه في مثل أول هو الرجل والمنعوت حقيقة في مثل الثاني هو في حقيقة أبوه لكن لا نقول المنعوت يتبع النعت يتبع لا يكون تابعا ولهذا نقول هنا الصالح ونعت للرجل لا نقول نعت لأبوه مفهوم هذا اذن هناك رابطه هنا سبب بينهما هنا سبب رابطه بينهما حبل يربطهما لهذا سمي نعتا سببيا ابوه له علاقه بالرجل وهنا رابط هنا حبل يربط بينهما وهو الضمير وهذا حظي لهذا سمي نعتا سببيا اذن النعت قسمان قسم القسم الاول هو النعت الحقيقي يعني معروف هذا وهو الذي يعرف النحات هو الذي يشتمل على ضمير يعود على المنعوت جاء الرجل الطويل اي الطويل هو بمعنى هذه الصفه حقيقه في ما قبلها اما النعت سببي فهي في الحقيقه صفه لما بعدها وليس لما قبلها فهذا هو النعت سببي تقول هنا الحديقه جلست في الحديقه الجميله ازهارها تقول جلست في الحديقه الجميله الجمال صفه للحديقه حقيقه لكن حين تقول جلست في الحديقه الجميله لاحظت تبيعه في الجب ازهارها الجمال لمن للازهار ولكن الازهار عندها ارتباط بالحديقه او لا عندها ارتباط بالحقيقه فهي مرتبطه بالحقيقه ها بالحديقه واضحا ولكن هنا الجميله تبعت الحديقه ولم تدفع الازهار جميله ما تتبعت تبعت الحديقه جلست في حديقه جميله ازهارها جلست في الحديقة الجميلة ازهارها رأيت حديقة جميلة ازهارها مررت بحديقة جميلة ازهارها هذه الحديقة الجميلة فالجميله فالجميلة كرتابة لما قبلها لا لما بعدها ولكن هي في الحقيقة نعت لما لما بعدها فهي ليست نعتا حقيقيا ولهذا هو فرق بينهما فقط. فرق بينهما فقط هذا الفرق سيغير ماذا سيكون سببا في فرق في الحكم الآن ذكرت فيما سبق أن الإسمات يعتريه عشر أمور الرفع والنصب والجر وهذه أوجه الإعراب والتأنيث والتذكير والتعريف والتنكير والإفراد والتثنيه والجمع عشرة أمور الإمام ابن هشام يقول رحمه الله ويتبع من في واحد من أوجه الإعراب يعني قال لنا إن النعت يتبع منعوته في واحد من أوجه العرب كم أوجه الاعراب ثلاثة تأثر الاسم أوجه الاعراب في الحقيقة أربعة لكن الجزم لا دخل له في الاسم من خصائص أفعال فبقي الثلاثة هذه الثلاثة النعت يتبع منعوته في واحد من منها إما الرفع إما نص إما الجر إذن واحدة قال ومن التعريف والتنكير ويتبعه في واحد من التعريف والتنكير إذن النعت يتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب وفي واحد من التعريف والتنكير دائماً وأبداً مهما كان النعت سواء كان نعتاً حقيقياً أو نعتاً سببياً أمثلة في النعت الحقيقي نقول جلست في الحديقة الجميله واضح؟ جلست في حديقة جميلة هنا؟ الاعراب والتعريف والتنكر واضح إذا هذه أما في النتسبة تقول جلست في الحديقة الجميلة ازهارها تبعوا في التعريف والتنكر جلست في حديقة جميلة ازهارها إذا تلاحظون أنه يتبع دائما يتبع في هذين الأمرين تقول جلست في حديقتين جميلتين هنا التثنية جلست في الحديقتين الجميلتين أزهرهما لا سيأتي نعم سيأتي هذا التفسير ثم قال رحمه الله ثم إن رفع ضميرا مستتيرا تابع في واحد من التذكير والتأنيث وواحدا من الإفراد وفرعيه هذا متى إذا كان حقيقيا قال قال ثم إن رفع ضميرا مستتيرا رفع ضمير مستتيرا ما هو النعت إذا رفع عظامي مستتيرا فهو فهو حقيقي واضح الآن إذن الحكم الأول الذي ذكره مصنف يكون في في كليهما يعني سواء كان حقيقيا أم سببيا فانه يتبع منعوته في واحد من أوجه الاعراب ويتبع منعوته في واحد من التعريف أو التنكر جميل إذا كان حقيقيا فإنه سيتبعه في الإفراد أو التثنية او الجمع يعني في واحد من أوجه الإفراد أو التثنية أو الجمع ولهذا قال ان رفع ضمير المستثير تابع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد ونوعين عندنا ذكرنا هنا الإعراب قلنا ماذا رفع ونصب وجر وماذا عندنا تعريف وتنكير هذه خمسة وعندنا تذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع وهذه خمسة إذا كان نعتا حقيقيا أو سببيا مهما كان يتبعه في واحد من هذه الخمسة أو في اثنين من هذه خمسة إما رفع أو نص أو جر وإما تعريف أو, أو تنكير إذا كان حقيقيا فانه كذلك يتبعه في التذكير او التانيث لا يجتمعان واحد منهم او افراد أو التثنيه او الجمع كم صار عندنا عندنا صار عندنا اربعه أوجه وجهاني هنا ووجهاني هنا التذكير والتأنيث واحد منهما والافراد والتثنيه والجمع واحد منهما فصار عندنا كذلك هنا اثنان إذا إذا كان الن்عت حقيقيا فئنه يتبع من عوته في أربعة من عشرة أوجه ما هي؟ إما إفراغ أو رفع أو نصب أوجه هذا وجه إما تعريف أو تنكير هذا وجه اثنان. إما تذكير وتأنيث أو تأنيث ثلاث أوجه إما إفراغ أو تثنين أوجه أربعة أوجه أربعة أوجه هذا متى؟ إذا كان حقيقيا فأيما يتبع في أربعة من أوجهه من عشرة اوجه العشره معروفه الاوجه مفهوم هذا واضح طيب اذا كان لهذا قال المصنف هنا هذا هو مراده ان رفع ضمير المستثنى تابع في واحد من التذكير والتانيث لانه ذكر من خ... ذكر الخمسه الاوجه الاولى وهي اوجه الاعراب والتعريف والتنكر هذه خمسه بقيت خمسه قال اذا كان حقيقيا رفع ضمير المستثنى هو يقصد الحقيقه هنا رفع تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من إفراد ونوعه مثال الحقيقي جاء الرجل الصالح لاحظوا الرجل مرفوع مرفوع هذا الوجه الأول التعريف والتنكير معرف معرف الوجه الثاني التذكير والتأنيث هذا مذكر مذكر الإفراد والتثنية والجمع هذا مفرد هذا مفرد نغير مررته نأتي للنصب رأيت الرجل الصالح النصب مررت بالرجل الصالح هذا جثرة تغير تعريف التنكير جاء رجل صالح مررت برجل صالح رأيت رجل صالح الآن التذكير والتعنيذ جاءت المرأة الصالحة مررت بالمرأة الصالحة رأيت المرأة الصالحة جاءت امرأة صالحة رأيت مرأة صالحة مررت بامرأة صالحة افراد مثلنا به التثنية جاء الرجلان الصالحان مرّت ب الصالحين رأيت الرجلين الصالحين جاء رجلان صالحان مرّت برجلين صالحين ورأيت رجلين صالحين جاءت امرأة صالحة رأيت مرأة صالحة مرّت ب امرأة صالحة رأيت امرأتين صالحتين جاءت امرأتين صالحتين مرّت ب امرأتين صالحتين الجمع جاء الرجال الصالحون مررت بالرجال الصالحين رايت رجال صالحين جاء رجال صالحون مررت برجال صالحين رايت رجالا صالحين جاءت امراه جاءت جاء نساء صالحات جاءت جاءت جاء نساء صالحات رايت نساء صالحات مررت بنساء صالحات جاءت النساء جاء النساء الصالحات رايت النساء الصالحات مررت بالنساء الصالحات. إذن هذا هذا التمثيل بالنسبة لي الحقيقي وهو الذي ذكرناه مصنف رحمه. قال وإلا إلا استثناء بمعنى إذا لم يرفع ضميرا مستتيرا فإن ما لا يرفع اسما ظاهرا وهو النعت السببي. قال وإلا فهو كالفعل. يعني حكمه حكم الفعل حكم من حكم النعت. حكم النعت سامسح حكم حكم النعت تقول جاء الرجل الصالح هذا نعت حقيقي الان سبب الصالح ابوه حكم الأب الصالح هنا يقول ابن هشام حكمها حكم الأب هذا نعت حكمه حكم الفعل بمعنى ضع فعل ما كانه وانظر أحكام الفعل وطبقها تقول جاء الرجل هنا بمعنى الذي فنقول الذي صالح أبوه صالح هنا صلاح أبواه صلاح أباؤه لو كانت هنا مؤنث نقول صلاحة أمه واضح صلاحة أمه الآن هل فنينا هنا؟ هل أنثنا هنا؟ لما تانث الفاعل ماذا نؤنث نؤنث الفعل اذا لحقت اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وجب تانيث الفعل فتقول هنا جاء الرجل الصالحة امه الان الرجل مذكر الصالحة نعت هذا نعت سببي هل تبع الرجل في التذكير؟ لاحظ تبعه في الرفع في أوجه العرب تبعه في التعريف أو التنكير لكن لا يتبعه في التأنيث والت... والتذكير لا يشترط هذا إنما حكمه حكم الفعل الفاعل هنا الذي هو هنا ما هل هو مؤنث أو مذكر؟ مؤنث يجب أن نؤنث الفعل الذي قبله الفعل هنا يحل محله النعت فيجب تانيث النعت فنقول جاء الرجل الصالحة امه بمعنى أن هذا يتبع ما بعده لما قبله في ماذا؟ في عدل وجهين الاخرين فهنا مؤنث هذا مؤنث الآن نأتي إلى التثنية جاء الرجل جاء الأورق رأيتم رايت التلميذة رايت الرجل الفاضلة أمه مؤنث هذا مؤنث. رأيت الرجل الفاضلة عفوا الفاضلة أمه. رأيت الرجل الفاضلة أخاه. رأيت الرجل الفاضلة أخاهه أو الكريمة آباهه أو الكريمة أو الكريمة ابواه هنا تثنية هذه هنا هذا مثنى هل, نن... هل نثني الفعل هل نثني الفعل بخلاف النعت الحقيقي لو قلنا جاء الرجلان الصالحان كما تقول جاء الرجل الذي جاء الرجلان اللذان صلاحا بالالف ضمير يعود يرجى ضمير اما هنا فنقول اخواه هذا مثنى فعل مثنى اما الفعل فيبقى مفرد لانك تقول جاء جاء آآ آآ آآ مثال الف او فاض فاض فاض, فاض, فاض له اخواه نقول فاض أخواه اخواه فاض أو ابوه او اخوه آباؤه وإخوانه ما يعني الفعل دائما يبقى تقول جاء الرجل جاء الرجل جاء الرجال لا نثني الفعل فعل دائما يبقى مفرد مهما كان نوع الفاعل بعده إذا كان الفاعل اسما ظاهرا فلا نثني الفعل بتثنية الفاعل أو نجمع الفعل بجمع الفاعل وجرد الفعل إذا ما اسند لاثنين كفاز الشهداء اثنين كفاز الشهداء يعني اذا كان الفاعل مفردا فالفعل مفرد اذا كان الفاعل مثنى فالفعل يبقى مفردا اذا كان الفعل جمعا الفاعل جمعا فالفعل يبقى مفردا جاء الرجل جاء الرجال جاء الرجلان واضح تقول جاءت المراه جاءت المراتان جاءت النساء دائما يبقى نفسه اما التانيث والتذكير فيتبعه تقول جاء الرجل جاء الرجلان جاء الرجال وتقول جاءت المراه وجاءت المراتان وجاءت النساء هذا واضح اذا قال المصنف رحمه الله في واحد من التذكير والتانيث يتبعه في واحد عفوا والا فهو كالفعل الفعل يعني يتبع او حكمه يكون على حسب ما بعده لا على حسب ما قبله نعم الذي آه؟ صلحت نعم لا لا محل لم يعرف صلحت امه لا محل لم يعرف الذي في محل صفه نعم هو ليس الجمله الذي فقط نعم الذي فقط هنا ليس عندنا الجملة عندنا الذي وبعد الذي توجد جمله جاء الرجل الذي الذي صفه في محل رفع نقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صلحت امه صله الموصول لا محل لها من الاعرب رأيت الرجل القوية جسمه. ها رأيت رايت الرجل القوية جسمه. الآن جسمه فاعل القوي. الرجل مفعول به. القوية صفه نعت سببي مرفوع ورفعه آه منصوب ونصوب فتحطاه على آخر جسمه فاعل مرفوع ورفعه الضمة وهو مضاف الهاء مضاف هذا يعراب هنا لاحظ أن الرجل مذكر مذكر منصوب منصوب إذا تبعه في وجه دائما الآن ما بعده ما لا يوجد بعده يوجد بعده اسم مفرد إذا فاعل مفرد فالفعل يكون مفردا فهذا يكون مفردا هذا مذكر هذا مذكر هنا لو كان مثلا القوي أبناؤه أبناؤه جمع, ولا. جمع. لا نجمع القوي لا نقول الأقوياء أبناؤه هذا الأحسن هاي مثلا ستأتي بعد القليل إذا كان النعت لاحظة إذا كان النعت حقيقي آه إذا كان النعت حقيقي فإن النعت يتبع المنعوت في أربعة أمور الأربعة الأول واحد من أوجه الإعراب الثاني التعريف والتنكير الثالث الإفراد أو التثنية أو الجمع الرابع التذكير او التعنيث. إذن هذه أربعة أوجه رابعا الآن إذا كان حقيقيا إذا كان سببيا فإنه يتبعه أولا في واحد من أوجه الاعراب وفي التذكير والتأنيث. واحد منهم، واحد منهم هذا الاثنان الباقي يتبعه على حسب الفعل. على حسب ما بعده اذا كان ما بعده مؤنثا فيكون هذا مؤنثا النعت يكون مؤنثا اذا كان ما بعده مذكرا فيكون هذا مذكرا مفهوم هذا اذا كان ما بعده مفردا او مثنى او جمعا فهذا يكون مفردا دائما يعني على حسب حسب ما بعده يقول وإلا فهو كالفعل يعني حلم حل محل الفعل دائما هذا عوضه بماذا بالفعل عوضه بالفعل تقول مررتها راحت مررت برجل صالح أبوه مررت برجل صالح أبوه صالح صالحات أمه لأنك تقول مررت برجل صالحات أمه مررت برجل There هنا، ها We're going to change it. I've been born with my parents. I've been born with my parents. فهنا حكم حكم تقول مررت برجلين صالحا ابوهما مررت برجلين صالحات امهما لان تقول مررت برجلين صالحت امهما مررت برجال صالحين ابوهما ومررت بمراه بنساء صالحات او صالحين ابوهن فهون <تصفيق> قال والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون الاحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون لاحظوا هنا الاحسن كان كان الاحسن لي تتبع ما قبلها تتبع ما قبلها من قوله وإلا فهو كالفعل إذن هناك حسن إذن هناك حسن ولكن الاحسن ما يلي قال والاحسن جاءني رجل ها لاحظ رجل هنا فاعل قعود ها قعود غلمانه ثم قاعد غلمانه ثم قاعدون غلمانه هذا هو هذا هذا هو التمثيل غلمانه لا تتبدل تبدل ماذا قاعدون وقع... وقعود وقاعدون قعود جمع تكسير وقاعد مفرد وقاعدون جمع تصحيح غلمانه جمع يعني كأنه يقول إذا كان الاسم الذي يرفعه النعت جمع تكسير وهو غلمان جمع غلام فالأحسن أن تجمع ها وعود ان تجمع النعت ثم يليه في الحسن ان تفرد النعت فتقول قاعد ثم يليه قاعدون ان تجمع جمع مذكر سالم اذا كان ال... اذا كان الاسم المرفوع بالنعت هذه القاعده هذا يقول ابن هشام هذا كلامه اذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمع تكسير فالافضل ان تجمع النعتة جمع تكسير ثم يليه في الأفضلية أن تفرده ثم يليه أن تجمعه جمع مذكر سالم جاءني رجل عود غلمانه هذا هو المثال أنا قد مثلت بهذه الأمثلة فيما سبقه أثناء الشرح جاءني رجل هذا فاعل قعود غلمانه غلمانه اسم مرفوع هو فاعل لقعود لكنه جمعة جمعة تكسير لاحظ الآن هو من قبل قال لنا والا فهو كالفعل هذا الفاعل جاء جاء جمعا فما حكم الفاعل آه فما حكم الفعل الإفراد قبل قليل كنا نتكلم عنها جاءني رجل قاعد غلمانه جاءني رجل قاعد غلمانه كأنه يقول جاءني رجل قاعد غلمانه نعم كأنه يقول لماذا قعود هذا جمع بمعنى أن الفعل جمع لجمع الفاعل وهذا على لغة أكلومي بارغيف لكن هنا قال غلمانه جمع تكسير يعني هو أخف ليس كلغة أكلومي بارغيف لكنه أخف لكن هذا الذي ذكره مصنف ماذا مرجوح وليس راجح الأفضل هنا أن نقول جاءني رجل قاعد غلمانه هذا هو الافضل هذا الارجح جاءني رجل قاعد غنمانه ربنا اخرجنا من هذه القرية سلام اطلع الظالمي اهلها الظالمي أصحابها أصحاب جمع ولا؟ لا الظالمي صاحبها هنا مفرد أصحابها جمع جمع تكسير لكن ماذا يقال الظالم أحسن من أن يقال الظالمون أهلها أو أصحابها إذن غير ماله جمع فالافضل هذا فاعل إذا جمع الفاعل فالصحيح أو الراجح أن يفرد الفعل أنت لا تقول جاءني رجل قاعد أبناؤه أو قاعد غلمانه إنما تقول نعم هذا الذي ينبغي أن تقول لا تقول جاءني رجل قاعد أبناؤه هذا غير صحيح أو نقول غير راجح نعم لأنها ذكرت لأن الفاعل هنا ذكر إذن هنا في قول المصنف رحمه الله في الأخير الأفضل أن يقال والأحسن جاءني رجل قاعد غلمانه ثم جاءني رجل قعود غلمانه وأما الأخير وهو قاعد فشاذ فشاذ والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك